ما كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك جسومهم وإي يقولوا تسمع لقولهم وإي كأنهم خشب مسندا يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ إِنْ نَافَقُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ غَرَّؤُسَهُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فهو الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى أجل قريب